ساتيك ساتيك ساتيك شامخا جابرا ولينا ولينا ولينا حكيما وضربا لطيف ساتيك شامخا جابرا ولينا حكيما وضربا لطيف سآتي شموخا صبورا عنيف ولينا حكيما وذربا لطيف سآتي شموخا صبورا عنيف ولينا حكيما وذربا لطيف سآتي إليك أزف الثاني وأمنح رأساك تاجا ألو بقلب يفيض هدا وارضا سأهديك من مرضا كلتي الحروف سأتي إليك أزف التاني وأنا حراء ساكت جمل بقلب يفيض هدى وارضا أن سأهديك من بكلتي الحروف ساتي وزمجر في خطواتي تحمل مخيدي لأجل الحتوف ساتي وزمير في خطواتي تحمين مخيدي لأجل الحتووف وجيش هنالك بين الروابي وفوق الفياخي روع الصفوف وفوق وفوق الجبال جبال الرجال وفوق التنال رياح الزحور سواف كواف عباة سراع علينا بنصر إلهي تطور توافل توافل عباد فرا علينا بنصر الهي تطوف شقدي متجما حفسا كناتي عراب الليالي وصبح الهتوم ساتي فمد الجل على ولا حديث الخنا والسخاء شقدي متجما حفسا كناتي عراب الليل سآتي فمجي العنى والأسى ومجي حديث الخنا والسخا ساتيك عدوا سآتيك زحفا ستآتيك روحي بكل الظروح ساتيك عدوا سآتيك زحفا ستآتيك روحي بكل الظروح خلوك بالدين هولم هو، ويا صحوة الحق سيري بنا، ومدي إلى النصر كل الكفر. ودك صروح القنا والفساد بأرضي كساها قمور وخوف. ودك صروح القنا والفساد.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 ويضيء سر حل القناه والفساد بارض تساهل